أَلَمْ مَذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غُلَابَةِ الْجُبِّ وَأَلْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آدَاهُمْ عِشَاءً أَيَدُكُم بِنَا نَشْتَ بِقُوَّة رَكْنَا يُوسُفَ إِذْ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّا لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَنٍ كَذِبٍ قال بنشولت لكم انفسكم ام ان تحفظ جميل قال بنشولت لكم انفسكم امرا تحفظ جميل والله المستعان على ما تخفون وجاء فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن دخل دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا لسفك الارض ولنعلمه من تأويل احاديث والله غالب على الامر وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّتَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ